قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطرة شابه علينا وإنا إن شاء الله قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تسير الأرض ولا تسطي الحر مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا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 أفلا تعتنون